أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كَلْ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ قَعَامِهِ أَنَّا صَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَطَقُنَا الْأَرْضَ شَطَّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه ذَهَبُوا فَأَجْرُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ فَجَرًا